إِنَّ الله مع الذين اتَّقَلْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْفِرِينَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونواله من منازل إياك نعبد وإياك نستعين بل من لب منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإحسان والمصنف رحمه الله يرى أن جميع المنازل ترجع إلى منزلة الإحسان وإلى أنما ما مضى من مقامات العبودية المختلفة من التوبة والإنابة والمحاسبة والإخبات والخشية والتوكل وكل المنازل التي مضت إنما هي منازل إحسان ويراد بها التوصل إلى إحسان العبادة والهروي رحمه الله لما بدأ منزلة الإحسان صدرها بقول الله جل وعلا وهل جزاء الاحسان إلا الإحسان وخلاصة الآية أن الإحسان الذي هو التوحيد جزاؤه الجنة هذا ما لا شك فيه فكأن جزاء الإحسان الذي هو بدلا من أن يقال جزاء التوحيد الجنة قال الله عز وجل جزاء الإحسان عبر عن التوحيد وتحقيق العبودية لله بالإحسان هذا الإحسان في اللغة هو فعل الأحسن كلمة إحسان من فعل الأحسن واختيارك الأحسن دائما ولذلك الشرع يعبر عن كل شيء بالإحسان لكن الإحسان في منازل إياك نعبد وإياك نستعين يراد بالإحسان الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل قال أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لكن الإحسان الذي هو موجود هنا إحسان العبودية أن تعبد الله بيقين وأن تعبد الله بحضور قلب وكمال إخلاص وتمام صدق وأن تعرف أنك تعبده وأن تحس وان تشعر بآثار العبودية عليك ده الاحسان أما الإحسان في بقية حياتنا كلها مطلوب شرعا قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء أو إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح فليحث أحدكم شفرة وليرح ذبيحته إن الله كتب الإحسان في كل شيء كل شيء في الدين قائم على فعلك الأحسن يعني إذا كان هنالك أمر يمكن أن تفعله وهو طيب ولا يؤثر ولكن كان بإمكانك أن تفعل ما هو أحسن منه لا يجوز لك أن تفعل الأقل وإن كان مجزئا إنما عليك أن تطلب دائما الأحسن هذا معنى الإحسان، ولذلك يقول المولى عز وجل في القرآن بأن التحية تحتاج إلى إحسان وإذا يوجد بتحية فحي بأحسن منها حتى التحية تكون بإحسان، الأم ما في تحية حتى بإحسان يقول لك عوافي، شنو عوافي؟ واحد يقول لك يا حد، شنو يا حاج؟ شنو يعني؟ بعد شنو؟ إتعرض يا حاج مع ناس سلام، واحد ماشى زور قزور كبير يقول له وين يا حاج؟ هو وين يا حاج؟ شنو تاني؟ حتى هذا سلام ده ده تحية ده ماذا كده كيف أصبحته واحد يلقى كيف أصبحته أصبحنا كويسين ها في شه تالي يا أخي قول السلام عليكم السلام عليكم السلام ده أمان وطمأنينة فبالتالي حتى السلام يحتاج إلى إحسان وشوفوا أي شيء يطلب الشر منا أن نفعل كماله لا يقول افعلوا كماله إنما يقول أحسنوا وهذا وارد جدا مثل قمة البغض بالوالدين قال تعالى وبالوالدين احسانا لما ان جاء يقول بدل ما يقول احترموه واسمعوا كلامهم وادخلوا السرور عليهم وبروهم وما تعطوهم وتذللوا لهم واخطعوا لهم واهدوهم كل ده جمعه في كلمة واحدة هي أبلغ كلمة للتعبير عن فعل الكمال في الشرع وبالوالدين إحسانا وبالتالي قس على ذلك جميع أنواع الاحسان حتى الخلق يقال حسن الخلق حسن الخلق أن يكون الخلق على إحسان ولذلك الإحسان هو فعل الأحسن ومن حسن إسلام المرء تركهم لا يعنيه، فنحن مطالبون دائما بالاحسان لكن الاحسان المراد هنا هو ان تعبد الله كانك تراه لانه قال اخبرني عن الاحسان اذا كان الاحسان في التحيه ان تقول اجل انواع التحيه وفي وفي التعامل مع الوالدين ان تفعل الاحسن والاكمل وفي التعامل مع الجيران يقال حسن الجوار وحسن الخلق والإحسان في يا حتى الطلاق فإمساكم بمعروف أو تسريح بشنو شوف كلمة الإحسان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان تسريح باحسان تطلق المرأة مع أن الطلاق ده في الظاهر ما فوق إحسان زول بيطلق يكون إحسان وين هنا ما في احسان لكن كيف بيطلقوا بإحسان بيشعر انه الحياه تعذرت قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لشنو لتعتدوا دا الإحسان بعد ما يطلقها ما ينضم فيها الا بخير ده قمه الاحسان رجل كان متزوج بامراه كما قال الماوردي وهذه المراه تشاكست معه اختلفوا والناس سمعوا فجاءه الناس يسألونه وقال يا قال المرة دي قال لهم لا يمكن أن افشي سر امرأتي أعيب لكم يعني شو زود عاقل كيف في زول بند يتكلم عن أخطاء امرأته مع الناس يشكو امرأته إلى أحد الناس والمرأة سوت والمرأة سوت, سوت قال ليه هن لا يمكن أن افشي سر امرأتي ثم طلقها دول الناس قالوا للمرة دي قال مالي والحديث عن أعراض غيره. مالة دي تحقق ناس تانين قلت بخلدين أنهم في شنو ده اسمه فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بشنو النبي تخيلوا أنه التسريح لا يحتاج إلى إحسان هذا يعبر به أو يستدل به على أن ديننا موغل في الإحسان وتفاصيله اي حاجة في الدين داري احسان ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه ان شنو ان يتقنه طيب اخواننا ما الفرق بين الاتقان والاحسان الاتقان من اجاده ما تعمل والاحسان ان تجيد ما تعمل تعبدا زول بتقن زي الخواجات ديل بتقنوا لكن لم يكن سنين شغلهم من الجدو يتلقى لك خواجه شغال في مصنع يتونس شو واحد صاحب مصنع جاني قال لي أنا جبت عماله من السودان قلت لي يا أخي رسالة بلد أولى قال لي هذا هو أنا بجيب واحد هندي ولا بنقالي لابقل لي أمي عيانا لابقل لي حببتي ماشت. لا بقول لي عندي فاتحة في الكلاكلة. لا بقول لي ودخلت راقة في المستشفى لا يقول لي في سماية في الحلة ده كله بخل الناس الخلق رايك ولا شنون رايك ولا قلت له والله كيف الكلام ده قال لي يا أخي العمال السودانيين من الساعة كده للساعة كده بنتك يدستة ديال بنتك يدستات في نفس الساعات فعلا إخوانا ما معقول الخواجات بيتقنوا والله لا أكذب والله هذا أقوله يتقنون ولكنهم لا يحسنون المسلم إذا فعل عمله وأتقنه وهو من عمل الدنيا غير أنه فعل هذا بدوافع الإيمان وباحتساب الأجر عند الله قبل الخلق كان هذا منه إحسانا ونحن نحتاج لهذا الإحسان إخواننا عمارة ابنها وتجع ذي إحسان ذي إحسان؟, إحسان أين الإحسان خلي الإحسان أين التقان دعت من الإحسان أتقن كما يتقن الكفار عملهم حتى ولو لم تريد التقرب والتعبد الى الله بعض الناس يختزلوا معنى الاحسان في مفردات لا معنى لها اولا الاحسان ليس دفع المال بعض الناس تخيل انه الاحسان ده يقولوا شنو لله يا شنو يا محسنين لله لله يا محسنين المحسن اللي المال هذا جزء من الاحسان نعم هذا جزء من الإحسان ما في شك لكن ليس هو كل الإحسان شوف من أجل ثمرة الإحسان حب الله والله يحب المحسنين يجي زول يدخليك والله يحب المحسنين دي يحكي لك كلام تقول له أهوا تاني تقول لك والله يحب المحسنين وين المحسنين والله يحب المحسنين على الجنوب موضوع أنت وين المحسنين هنا واحد يقول لك اشتريت لي اشتريت لي تنباك ب 1000 جنيه وجبنا ب جنيه وعيش ب 1000 جنيه وثاني وثاني شنو والله يحب المحسنين المحسنين وين هنا في التنباك ولا في البحجي ولا في الجبنه المحسنين وين يقول لك والله يحب المحسنين والله ده اختزال سيء خلاص والله يحب المحسنين شيء عظيم لان اهل الاحسان بلغوا اعلى درجات فبالتالي الاحسان شيء عظيم يقول الهروي رحمه الله هو على ثلاث درجات الإحسان على ثلاث درجات الدرجة الأولى الإحسان في القصد هذا كلام تمام أجل الإحسان إحسان مية والقصد لله جل وعلا أن تخلص لله فيما تريد وأقول لك شيء أكثر ما يعيق السائر إلى الله في طريق العبودية ومقامات الإيمان تشوش الاراده وانحراف النية عن الله إلى الخلق أو عن الله إلى النفس لذلك من أجمل تعبيرات ابن القيم في منزلة الإحسان قال المحسنون الذين ظفروا بأنفسهم التعبير ده تعبير لطيف جدا الذين ظفروا بأنفسهم احيانا العبادة تكون عبادة النفس لا عبادة الله فالذين ظفروا بأنفسهم هم الذين قهروا أنفسهم وجعلوها على مقتضى العبودية دائما حتى ولو كانت للنفس من العبودية نفور فإنهم يلزمون أنفسهم حتى ولو لم يكونوا يحبون العبادة فيحملونها العبادة بالمجاهدة وبإخضاع النفس وبقهرها الإحسان أن تظفر بنفسك الله كلام ما أظن أقدر أشرح أن تظفر بنفسك إخوانا كأن النفس عدو كأن النفس مشاكس نعم النفس فيها مشاكسة أنت تريد قيام الليل والنفس تريد النوم أنت تريد أن تقوم إلى الفجر والنفس تريد الدعه والراحة وخاصة عند الفجر تأتي نسمه بارده بالله لكل يكون مسخد بالله مع الفجر ده يجيك هو بارد وهم بالله العظيم انت النوم ما يحذولك الا اللحظه دي صح ولا ما صح النفس دايره تنوم بالله تهبش السرير كده تلقاه بقى ارد والمخدة والمخده بارده النفس دايره النوم لكن الاحسان ان تقوم وتعبد وان تخالف النفس وان تشاكسها حتى تنصر بنفسك كانك قابض على نفسك بين يديك كده يدك كده ماسك نفسك جوه كده اين تريدها توجهها لذلك احسان القصد مهم كيف إحسان القصد قال بتهذيبه علما وإبرامه عزما وتصفيته حالا كلام جميل معنى هذا الكلام قال بتهذيبه علما أهم شيء أن توقع قصدك على مقتضى العلم بمعنى أن يكون قصدك تابعا للكتاب والسنه بمعنى ان تكون وفق رضا الله ليس وفق هوى النفس بمعنى لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أنت انت عندك مزاج اخواننا احيانا الانسان بيكون عنده دار يعمل حاجه في شيء وبدوره تبقى حلال يتمنى تبقى حلال لو واحد قال له حرام ساكت ما يرضى لانه هي تبع هواه كونه تخضع نفسك وتمنع نفسك مما تشتهي تعبدا لله هذا هو قمه الاحسان ولذلك قال الاحسان إحسان احسان في القصد وذلك بتهذيبه علما يعني ان تجعل إحس احسان قصدك او ان تصحح نيتك وفق العلم ان توقع افعالك وفق العلم والعلم المراد هنا هنا علم الكتاب والسن طيب احيانا مما يشوب القصد اخواننا القصد عنده عوائق النية عنده عوائق منها الرياء ان تعمل الخلق لكن اسوا عوائق القصد حضوض النفس اسوأ عوائق القصد حظوظ النفس ان تكون لديك حظوظ في نفسك فانت تعبد عباده فقط لانك ترتاح لها يرتاح قلبك لهذه العباده يعني متى ابن تيميه قال مقوله قال من اخلص لله أربعين ليله في قوله وفعله تفجرت جنابع الحكمة على لسانه إذا كان أربعين يوم انت أي عمل بتعمله وتعمله يا الله بتزور مريض ما بتقول أن نطلع من اللوم وما تبقى لي في وشي وزود لسانه حار وكذا لالله. أي حاجة تعمله تميدي زول موية بس بينك وبين نفسك تكون مستحضر إنه هذا من التقرب الى الله لا جاك زول إيه بس تمتليه ليس لأنك تتبسم اعتيادا أو مجاملة إن بتتبسم بتقول اللهم يجعلها سبق أربعين ليلة في واحد فعل هذا وجاء لابن قال لقد أخلصت أربعين ليلة وما رأيت حكمة تفجرت على لساني قال لأنك أخلصت لتتفجر الحكمة على لسانك ولم تخلص لله يعني حتى هذا الإخلاص كان عشان تتفجر ما قال لي الله من برضه ما ذكر لي الله يوين ما أخلصته فبالتالي يا اخي هذه درجة عالية قال الشافعي رحمه الله تخلص تخلصنيتي على العمال أشد عليه من الأعمال تخلصنيتي على العمال بعم العمل أشد عليهم من الأعمال فلذلك قال الشافعي الإخلاص صعب لماذا قال لأن قلبي يتقلب في اليوم على أربعين لون فلا يستقر لي على حال مرة يلقى نفسه مخلص، مرة يلقى نفسه خلاص ضعيف وهكذا، فبالتالي هذا أن تجعل إحسان قصدك تابعا للعلم، لا أن تجعل العلم تابع وأنا أديكم مثال لهذا الكلام، بعض الناس الذي ليس له إحسان يفعل الفعل أولا، عرفت؟ ثم يلتمس له دليلا على الصحة الثانية، أما أهل الاحسان قبل أن يفعلوا الفعل ينظرون في دليله إذا صح أمضوه وإذا لم يصح تركوه فرق ولا ما فرق واحد ما يسأل حلال ولا حرام مش يعمل الكلام بعد ما ينتهي يقول لك يا شيخنا حلال ولا حرام بعد ما عمل وفي قبل ما يعمل يقول له في مشروع كده كده يقول كده نستفتي يا أخي ربح مضمون يقول لهم نستفتي يستفتي يقول له حرام يخليه هذا جعل إحسانه تابعا للعلم أما أن تجعل علمك تابع لعملك بمعنى أن تعمل العمل ثم بعض الناس يلتمس له الأذلة وإن لم يجد أذلة لوا عنق النصوص ليصحح مذهبه ده فيه ولا ما فيه فيه ولا ما فيه إخوانا أي حاجة الآن الناس قاعدين يبرروا لها الربا كويس؟ اختلاط البنات كويس التعري الغنى الموسيقى كلها قاعدين يبرروا ليها ويجيبوا ليها أدلة لماذا؟ لأنهم لا يتحملون في هذه الأمور مسائل كونوا يقولوا حرام ما بيقدر طيب هذا معنى تهذيبه علما وإبرامه عزما يا سلام الإبرام القوة والإحكام إبرام الشيء أم أبرم امرا أبرم معناه شنو؟ أحكم الشيء إبرامه عزما قصدك ده تبرمه عزما تبرمه تحكمه على العزيمة يعني تحمل نفسك على العزيمة وهذا فائدة أن المحسن في عبادة دائمة لماذا؟ لأنه كأنه يرى الله وإن لم يكن يرى الله فإن الله شنو؟ يرى فلذلك هو في عبادة دائمة من عوائق هذا التواني والفتور في العبادة وأقول بكل صراحه هذه مشكلتنا جميعا كيف تحس أنك في بعض الأحيان نشيط وعندك إقبال على العبادة والطاعة والذكر غير عادي وانت تقبل على الله بكلياتك نشيط في العبادة وأحيانا وبغير مقدمات تحس بفتور يدب لا أقول في جسدك ولا في أوصال جسمك ولكن في دواخل قلبك وفي دواخل فؤادك تقوم إلى الصلاة متكاسلا ومن صفات المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ذكرهم قليل وعبادتهم قليله في تواني تواني يعني تأخر تجده دائما متأخر تقلب شديد أحيانا تجده في إيمانيات عالية فيحرص حتى على الصلاة في الصف الأول واحيانا تتدنى ايمانياته فياتي دائما مسبوقا واحيانا تتدنى ايمانياته فيعجز عن الصلاة حتى في المسجد واحيانا تتدنى ايمانياته حتى يصلي الظهر قبيل العصر والعصر قبيل المغرب ده حاصل ولا ما حاصل أشياء ده ولا ما فيه؟ خطر الله الكلام ده فعلا لانه ما في حساب يخزول اللي بيعبد الله بيقين إنه كأنه يراه فان لم يكن يراه أن الله يراه يكون واقع في الصلاة دي يقول أنا الله بيسمع الان الآن ومقبل علي وبيقبل مني ويحس بلذة ونشوة داخل الصلاة هل هذا يمكن يتوانى إذا سمع الأذان بيتوانى ويتردد هل يتأخر فكأن الهروي يريد أن يقول ضعف العزم في العبادة والفتور في الطاعة علامة على ضعف الإحسان إحسانك هو الذي يجعلك في العبادة نشط وما معنى أن تعبد الله كأنك تراه هذا معنى أن تجود العبادة وأن تفعل الأكمل منها لماذا؟ لأن الله يراك إخواننا أزور يستغرب لما نجي لأحوال السلف يقولون عن الحسن البصير رحمه الله أنه إذا أراد أن يقف في الصلاة لمجرد أن يتوضأ يصفر لونه ويتغير شوف الإحساس البجودة يتوضى خلاص يتغير ينتفش يقال مالك يقول أتدرون بين يدي من سأقف انتم عارفين حاجيف قدام منه ده مستشعر تماما أنه سيقف بين يدي الله شوف الكلام ده يا أخي نحن نقيف في الصلاة والمبايد بيضرب هنا مش جلس عادي هنا عديد راسه هنا راسه عديد وشوف الحسن وبعضهم قال قيل أن إبراهيم النخعي رحمه الله كان كثير المزاح نمزح مع الناس بيهذر لكن إذا جاء وقت الصلاة وتوضأ كأنه لا يعرف أحداً ما يتكلم مع زول ولا, ولا برضو على زول بس الأذان ده كان أذان لسه في وقت الإقامة لسه يا أخي نحن الإقامة نحن قاعدين ومن تصير الناس يتونسوا ينضموا شوف الفرق كأنه لا يعرف أحد وقت الصلاة عن بعضهم كان يقول من السلف اذا وقفت بين يدي ربي فكأن الجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراق تحت قدمي شوف بجيب بهذا الإحساس يصلي فبالتالي إخواننا يعني العزم في العبادة دليل على الإحسان فيها فقال إحسان في القصد بتهذيبه علما وإبرامه حزما وتصفيته حالا أيوة وتصفيته حالا الحال الحال ما يهجم على القلب من واردات الإيمان بغير استدامة تركز معي هذه نقطة مهمة جدا في التربية انت بتحس بتحسي نكتة مرات بكون كويس فجأة بتلقى نفسك تسمع حب تبكي البقى الجاك ده دي حالة جاتك حالة جاتك حالة كويس الحالة هو ما يهجم على القلب من واردات الإيمان وسمي حالا لانه لا يثبت يتحول الحال حتى يقول لك الحاله جاته بعد شوي الحاله راحت منه وهكذا نحن الايمان بيجينا في الاول كحاله انت تسمع كلام حاسه انت بتج نفسك بعد الدرس مختلف تماما ايمانيتك عاليه لكن ما حيستمر معك نفس الايمان ده نفس الحاله العاليه دي من ما معك حترجع وتمشي وتتفرج وتسمع وتلغو كده وكده وبعدين ستقوم سي يوم الجمعة ستخش الجمعة تستفيد ستتأثر جدا لحد ما تطلع انت في حالة ايمانية عالية طيب بيحصل شنو الاحسان وجميع المنازل الاخبات الانابة التبتل التوكل السكينة الرضا الصبر الخوف الخشية الانابة الاخبات شفت العزم السكينه اي منزله تكلمنا عنها من المنازل الايثار الخلق جميع المنازل التي تكلمنا عنها المروءه هي هذه المنازل عند بعض الناس حالات لكن العبد اذا استدام الحال يعني الحاله الايمانيه اللي بتجيك بعد الدرس او بعد الخطبه او بعد العباده ما تخليها شنو حاله شنو زيد شنو المسافه بتاعتها لتكن معك دائما استدامه الحالة يجعل الحاله عندك مقام يعني متى تكون الحاله مقاما الحاله حال الحاله من الحال يعني حالة يحول يتحول احاله يقولك حولني احيلني احاله المعاش احاله الحاله قابلة لزحزحة المقام يقول لك عندك إقامة. إقامة تقيم على الشيء اقامتك على شيء هذا الاحسان عند بعض الناس حال وعند بعض يشروه مقام دائما محسن الخشية حال عند بعض الناس ومقام عند بعض الناس طوال مختق مخ... الله دائما يحصل الله في ذول بيحصل مرة مرة لما تجول المره دي بنقول الحاله جاته لكن يتحال حالة الخشية فيقول الإحسان في القصد يصفى تصفى الحال يا اخوانا ما منضبط الحال ما منضبط الحال ما لو ما منضبط يعني أنت مرة تلقى إيمانك عالي ممكن تصلي مئة ركعة مرة كان قال لك صلي ركعة واحدة بس تقول عنده عندي صداع وراسي واجع وجسمي تجيل ما قادر تصلي ركعة تصلي كوز؟ الناس بناس الناس يتلاعبوا في الوتر كثير من الناس يضيع الوتر وهذا للأسف الشديد من التفريط الوتر ما يقدر يصلي وفي ناس ونفس الزور تجيه حالة الحالة دين من تجيك أحكام الحالة التي تأتيك عندما تكون عندك حالة إيمانية لا تجعل هذه الأحكام أحكاما دائمة لأن الحال يتقلب والشيطان قد يلج إلى كثير من الناس من باب الحال فيغرهم أو يضلهم أو كذا وهنا كثير من الناس يقول لك بتكون فعلا عنده عبادة وإيماناته عالية تقوم تجيب رؤية يقول لك أنا رأيت الرؤية بعد ما قمت الليل ونمت مع أذان الفجر رأيت كذا كذا كذا كذا قد تكون من الشيطان وكذلك الهواتف يتجي للناس واحد يسمع صوت يقول لك ده روحاني ده ما روحاني ده سفلي هذا سفلي ما روحاني فبالتالي تصفية الحال القصد والحال ما هنا قال قال شنو قال قال الإحسان في القصد تهذيبه علما وابرامه عزما وتصفيته شنو حالا تصفيه شنو القصد, القصد لما تأتي حالات ايمانيه تصفيها من شنو من الشوائب اعطيك مثال الشيخ عبد القادر الجيلاني كان في عباده في مسجد بغداد يقوم الليل الناس كلها نايمين المسجد فاضي يعبد الله فلاح له في الافق نور الدام جات مشقه قدامه وظهر له نور في الافق قال عبدي يا عبد القادر النور قال كده عبدي عبد القادر قد أحللت لك الحرام فاني قد رضيت عنك وأنت من الذين وصلوا أنت من الواصلين فقال عبد القادر يا عدو الله اخسأ فتبدد النور فقص الكلام للناس قالوا وكيف عرفت انه عدو الله قال بقوله أحللت لك الحرام فإن الله لا يبيح الحرام لأحد معنا جاء الشيطان حتى لو في زول قاعد في الجامع براو والناس نايمين والجامع دا نسقه وجاك نور وقال لك خلاص بعد انت وصلته بيعمل شنو يا أخي في ناس نور مفجوم براهم بلا نور ضالين هنا أنت انت كاين الضلال بيجي من حاجات زي دي فالحال مصفى بالكتاب والسنه وابن القيم هنا يعني لله دره قد تحدث عن الحال لما تكلم عنه الهروي في الدرجة الثانية من الدرجات لكن هنا أود أن أقول شيء الإحسان وهذا الكلام يا إخوان دائما اردده دائما أردده الإحسان هو كل الدين وإذا عبدت الله وانت سائر إليه في هذه المنازل فإنما أنت تطلب الإحسان ولذلك قول ابن القيم أن جميع ما مضى من المنازل إنما من الإحسان وهي جزء من الإحسان هذا كلام صحيح فدائما أقول للناس اخطر ما في قلوبنا وفي أرواحنا التقلب وعدم الاستقرار والثبات على حال هذه مشكله أكبر مشكلة الآن بنواجهها إنه إيمانيات فوق مرة ومرة تحيد. كويس مرة كويسين مرة متراجعين مرة متقدمين وخطورة المسألة أنك لا تدري عن الخواتيم صح؟ ما تبرقوا إيش مرة كعب؟ لكن الخواتيم الخاتمة لما تجي الأجل لما نجي حتكون شنو؟ فبالتالي دائما أقول للناس أهم نقطة في استدامة الحال وذلك لا نتكلم عنها استدامة شنو؟ يا أخواننا الآن نحن بدينا أحوال كويسه لكن كيف نديم الحالة الطيبة عندنا ونجعلها مقاما استدامة الحال يكون بأمور الأمر الأول بالدعاء والثاني بالتأمل والتفكر والأمر الثالث بمعرفة الإجلال التأمل يؤدي إلى إجلال الله وإلى الخضوع له الرابع بملازمة حلق الذكر والذكر دائما الخامس وهذا أجلها بالبعد عن معكرات الحالة الإيمانية هل هو المعاصي انت بتكون كويس إذا عصيت دون أن تشعر تشعر أن قلبك قد تحول وأنك قد تغيرت وأنك قد ترديت بعد أن كنت في مقام عال صرت في مقام شنو آه آه نازل وسافر إلى أسفل طيب جاء رجل إلى الفضيل بن عيا رحمه الله وقال له أشكو من مرض البعد عن الله قال له حاسي أنه أنا قلبي بعيد من ربنا ما قاعد لما أعبد الله لا أحس أني أعبد الله وأناجيه أنه يسمعني وأنه قريب مني لا ادرك للعبادة طعما ولا للطاعة لذة أحس بتقلب قال قال له اشكو من مرض البعد عن الله فهل لمرض البعد عن الله من دواء قال له الفضيل رحمه الله عليك بعروق الاخلاص عروق الاخلاص الان مستذول يعمل عروق اشياء جيب عروق الاخلاص عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع وضعه في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشيه وأوقد عليه نار الحزن والبكاء والندم، وصفه بمصفات المراقبة مع الله، وتناوله بكف الصدق، وضعه في كأس الصدق. قال وأوقد عليه نار الخشية والبكاء والندم، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، وضعه في كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وأبعد عن الحرص والطمع. تشفى من مرض البعد عن الله. يعني كأن خروج النفس من الجفاء إلى الصلة الدائمة بالله الدائمة يا الدائمة أنا أتكلم عن الصلة الدائمة أن تكون دائمة الصلة بالله وهذا قمة الإحسان يعني أنت تستحضر شوف ابن القيم حاليا يعرفها شوية يقول أن قمة الإحسان حضور القلب مع الله ومراقبة الله في السر والعلن دائما ابتدأ أنت تعمل حاجة بالقوم تذكر الله دائما تسمع حاجة مثل ربنا بتخليها في الشارع راكب عربيتك راكب مواصلات دا الله دائما معرفة الله حاضرة في قلبك وتلازمك دائما تمنعك من المحرمات جميعا وده معنى الاستدامة وهذا معنى الحديث القدسي للأسف الشديد الذي لا يفهمه كثير من الناس ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله الذي يمشي بها ويده التي يفتش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعادني لأعيدنه قال شراح الحديث ابن حجر وغيرهم أجل حديث في صفة الأولياء أولياء الله أجل حديث أشرف حديث في صفة الأولياء، لكن ما معنى كنت سمعه الذي يسمع به؟ يسمع كسمع الله القاصي والداني يعي جميع اللغات هذا هل هذا هل هذا معنى؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سمية؟ الله ما عنده مثيل، ما في بشر بقى مثل الله ابدا ولا يكون هل يستوي الخالق والمخلوق؟ معقول؟ لكن هذا تفسره الرواية الأخرى فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش وهذا يعني كما قال ابن دقيق من العيد أنه لا يسمع إلا ما يرضي الله فسمعه صار مبرمجا وصار سمعه موطنا ومستديما على أن لا يسمع إلا ما يرضي الله هذا معنى كنت شنو سمعه الذي يسمع به فبتخيل يقول لك يا شيخنا تقول له أسأل الله والجو لي الله والبدي الله وأي حقيقة الله يقول لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون جداً يعني شنو يعني الأولياء زي الله يعني ما هو استدلالك بالآية نسأل الله ونسأل الشيوخ يغيثون ويمدون ويدون لا والله لا يفعلون وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله احد هذا اعتقاد فاسد تقول له الاولياء بشر لا ينفع ولا يضر والله لا ينفع ولا يضر هذه حقيقه قرانيه وان يمسسك الله بضر فلا كشف له الا هو الانبياء يقولون واذا مرضت فهو يشفين تقول لي الاولياء يقول لك يا مولانا كنت سمعه الذي يسمع به اي نعم كنت سمعه الذي يسمع به انت فاهم شنو يعني فاهمه إنه سمعه كسمع الله يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات برضو في غير الله يعني بيسمع في زول درجة يسمع ما في قاع البحار وهو هنا يناديه كل ما يسمع جميع أصوات الكائنات فوق السماء وفي قاع البحار وفي أي مكان من الذي يمكن أن يكون كهذا هل الأنبياء والرسل الذين هم أجل الناس عبادة وهم سادات الأولياء وهم الذين عبدوا الله حق العبادة وتقربوا إليه بالفرائض والنوافل هل كان سمعهم كسمع الله هل كان سمعهم كسمع الله أو أن يدهم كيد الله هل قال هذا بل قال فبي يسمع وبي وبي يمشي لا يمشي إلا إلى ما يرضي الله كما قلت لك يصير في قبل هذا يصير في درجة يعصمه الله إذا أراد أن يسمع المحرم ضرب الله على أذنه أو شغله فلا يسمع محرما أبدا الدرجة الثانية الإحسان في الأحوال يا إخوان يعني خلاصة كلام الهروي الإحسان في القصد والإحسان في الأحوال والإحسان في الوقت بالدرجات درجات سنوه تحدثنا عن الدرجة الأولى وإحسان في شنو في القصد الإحسان في الأحوال وهي أن تراعيها غيرة وتسترها تضرفا وتصححها تحقيقا طيب ما معنى هذا الكلام يا سلام هذا الكلام جميل طبعا أنت لما تسمعوا كده اذا قلنا ما جميله لا حاجة صح لكن لما انسرح بتعرفه قال تراعي الأحوال ده كلام مهم قلت لك أن الحالة ابن القيم عنده لا تشبيه شريط خلاص قال إذا جاءتك حالة إيمانية فاستثمرها فإنها تمر مر السحاب فإنها تمر مر شنو يعني دائما الأصل فينا إنه بجينا حالات مثلا في رمضان في نشاط في المواسم في نشاط وهكذا في ناس وصلوا درجة من أن موطنوا وعفوسهم على الطاعة حتى صارت الأحوال عندهم شنو مقامات الأحوال شنو مقامات نص الله ذلك ولا الله ذلك لكن نحن ما زلنا نتشبث بالأحوال هنا يقول أن تراعيها غيرة غيرة شنو تراعي الحال التي تأتي وتحاول المحافظ عليها خشية أن تتحول عنك وأن تنصرف لأنها تمر مره شنو؟ مره الصحاب قال ابن القيم ومراعاتها بدوام الوفاء وتجنب الجفاء انت لما تكون بتجيك الحالة بتكون في عبادة لما تمشي الحالة بتكون في شنو؟ في شنو؟ في جفاء الكلام اللي الشاب للفضيل بن عياط أشكو من مرض شنو؟ البعد عن الله فلذلك قال مراعاتها وتسترها تظرفا اذا جاتك حاله ايمانيه لا تخبر الناس فالسلف كانوا يسترون اعمالهم بقدر المستطاع تسترها تظرفا ما معنى تظرفا يعني ظرفا يعني فلا يبدون ما عندهم من أحوال ايمانيه للناس وده من الأدب مع الله يعني انت عندك حاله ايمانيه عاليه ما تخلي الناس يعرف حاله ايمانيه بينك و وبين, وبين الله تسترها تضرفا الذهب قال بعض السلف كان يصوم سنين طويلة ولا يعرف أحد أنه يصوم بالله نحن إحنا الواحد يصوم تعرفه صائم عيونه تلقا مبارقة لبرة في الصيف ده بالذات تلقى عيونه مبارقة لبرة وما قادر يشوف قدامه أي ياخذ زمان السلف قال لي بيعمل شنو قال لك الواحد بيشير رغيفته من البيت يقول للمرأ الذهب قال الكلام ده يقول للمرأ مع السلامة أنا ما السوق يشيل رغيفته أي زول يلاقي في الشارع يلاقي المره بتقول ازود عشان اكله يمشي فطور هناك يمشي جنب بل قال كان بعضهم يكتحل ويدهن شفتيه حتى لا يظهر عليها الجفاف فيظن انه صائم شوف شوف على كذا الحرس الذكاء لانهم لا يريد ان يعرف حالهم على الله احد ده معنى الكلام لا يريد ان يعرف حالهم على الله أحد احد حتى من اعجب الكلام قول محمد بن واسع الازدي رحمه الله قال لا لأعلم رجالا هذا كان نقل ذهبي في سير أعلى النبلاء اعلم أعلم رجالا يبات الرجل على فراشه مع زوجه على فراش واحد ووسادة واحدة زول برقود مع في السرير واللحاف المخدة واحدة عشرون سنة إذا نامت زوجه انقلب عنها يتذكر الاخره ويبكي الليل كله يبل ما تحده من وسادة بغزير دمعه عشرون سنة وزوجته لا تعلم قال الذهبي ويبدو أن الرجل هو محمد بن واسع نفسه فإن لم تكن زوجته عرفت فكيف عرف محمد بن واسع حتى لما نجي نتكلم لكي الناس ما قال أنا كنت بعمل كده قال بعرف لي زول بعمل كده كده كده ولذلك قال ابن القيم قيد كلام الهروي يسترون أحوالهم مع الله تضرفا قال ابن القيم فلا يبدونها إلا لحاجة أو حجة إلا لشنو؟ حاجة أو شنو؟ أو حجة قال الماوردي في بعض الذين لا يخفون حالهم مع الله قال هؤلاء أشبهوا بالمجانين والخبل حتى حقق بالصزول قال في واحد صلى بالناس صلاه جميله جمال طويله وخاشعه فقال له الناس صلاتك جميله قال واني صائم كمان صائم قال له, قال له حالته بلا وضوء <تصفيق> قال له كمان صائم هل سألت من الصيام منه قال له صلاتك سمحه قال له كمان صائم كمان قال له. لكن لكن العلامة ابن القيم ذكر أن بعض الناس يبالغ في إخفاء عمل الخير حتى يصل إلى درجة الابتداع وهؤلاء قوم يسمون بالملاماتية وهم أتباع عبد الله ابن منازل الملاماتية وهم الذين يفعلون ضد ما هم عليه من خير. حتى لا يظن بهم خير يفعلون ضد ما هم عليه من خير حتى لا شنو حتى لا يظن بهم خير هذا هذا الكلام ابن القيم رحمه الله ينكره يقول وتصحيحها تحقيقا يحقق الحاله الايمانيه مع الله مع تصحيحها وتصفيتها التي ذكرناها قال ان الحال حق يختلط به باطل الحال حق يختلط به شنو؟ به باطل فليصفى الحال ويتحقق تصفه من شنو؟ من الباطل ثم قال ابن القيم أي حالة إيمانية تجعلك نشيط مسرور نشوان هذه من الله وأي حالة تجعلك خبيث النفس كسلانا ثقيل الأعضاء ثقيل الروح فترانا هذه شيطانيه قال اي حاله تعقب في القلب معرفه الله وحبه وانسا به وطمانينه اليه وسكونا لذكره وسكونا اليه فهذا من الله وخلافه شيطاني اي حاله ايمانيه تجعل الدار الاخره امام عينك وتجعلك تتقدم نحو الطاعة هذه حالة إيمانية عكسها حالة شيطانية وهكذا بدأ ابن القيم رحمه الله يقول كل حالة تشرح القل الصدر وتنير القلب وتقول الفؤاد في الطاعة إيمانية وإلا فهي شيطانية كل حالة تجعل جميعك مقبل على الله بكلياتك من الله وهكذا بدأ ابن القيم يقول الحالة الإيمانية لا تتناقض ولا تتفاوت ولا تختلف مع بعضها أما الحالة الشيطانية هي التي تجعلك تنقض الأشياء وتترك أشياء وتعمل أشياء وتشكك في أشياء من الدين الدرجة الثالثة من درجات الإحسان قال الإحسان في الوقت الإحسان في الوقت ودي أخوانا مشكلة فعلا يا اخوانا ده بالنسبة من رقي السلف الإحسان في الوقت الذي لا ينجز في الوقت المحدد عمله لا يمكن أن يكون محسنا بمعنى كم اليوم كم ساعة في اليوم 24 ساعة في هذه الساعات خمس صلوات صح لا يكون هناك إحسان في عبادة ما لم تكن مرتبطة بوقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب مقوتة. تخيل شخص صلى العصر مع المغرب وأتقن العصر إتقانا بخشوع وركوع وطمأنينة وبكى في الصلاة. هل هذا محسن؟ ما محسن؟ لماذا؟ لأنه ضيع الوقت. فالإحسان في الوقت مهم جدا. كأنه يود ان يقول الزول اللي بيشتغل شغل كامل ويبذل طاقته يا اخي والله ما شاء الله انا يعجبني الانسان اللي يحترم عمله ويحترم الزمن ده محسن فعلا قال الاحسان في الوقت وهو يتحدث عن الوقت مع الله قال الا تزايل المشاهده ابدا ألا تزايل المشاهدة ابدا, تزايل, المشاهدة أبدا تزايل يعني شنو تزايل بمعنى تفارق قال تعالى ولو تزيلوا تزيل يعني شنو تفارقوا يعني ما هو بيقول لي شنو مكه كان فيها مؤمنين وفيها كفار ربنا قال ما نزل العذاب ليه بعد الهجره لانه العذاب كان نزل بينزل على من قال لو تزيلوا يعني صار الكفار لوحدهم والمؤمنون لوحدهم لعذبنا الذين شنو كفروا شنو منهم الا تزايل المشاهده ابدا اذا اردت ان تكون محسنا في الوقت دائما يكون قلبك مشاهد للربوبية يكون دائما قلبك مشاهد شنو؟ للربوبية وأن لا يفارقها يوم أن يفارق قلبك مشاهدة الربوبية وإدراكها واستحضارها فارقت الإحسار قال لا تزايل المشاهدة أبدا يعني لا تفارق شنو المشاهدة وما المراد بالمشاهدة مشاهدة جلال الربوبية وعظمتها طيب ولا تخلط بهمتك أحدا كلام جميل بمعنى لا تجعل همتك متعلقه بغير الله لا تجعل همتك شنو؟, شنو بغير الله اجعل همتك مع الله دائما ده الإحسان في الوقت بمعنى لا تزايل المشاهدة أبدا ولا تخلط بهمتك أحدا انت عندك همة مع الله ما تقوم تخلط الهمة دي خلى لله خالصة لا تخلطها بأحد من البشر همت التكوشن رضا الله أما الخلق فلا تهتم لهم قال وأخيرا وتجعل هجرتك إذا الحق سرمدا يقول ابن القيم وهذا من ألطف الكلام بالله يا أخوانا الكلام كلام السمحنا الكلام الراقدة. قال رحمه الله الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت بعد الفتح قال صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد شنو بعد الفتح انتهت بعد الفتح معاي الهجرة من الأوطان التي ضيق عليك فيها إلى أوطان تعبد الله فيها قائمة إلى يوم القيامة ولكن بحسب الحال حتى نحن مرتاحين في السودان ولا مرتاحين مرتاحين في العبادة لو ضيقنا حنا مشنو هاجر وكذلك ناس ضيقوا عليهم هاجروا ما في بأس الهجرة مستمرة لم تكن أرض أرض الله شنو واسعة فتهاجروا فيها بهجرة بحسب الظرف قال ابن القيم الهجرة الدائمة فجرة القلب إلى الله هذه بعدد الأنفس لا تنقضع لم تنقطع ولا تنقضي أبدا حتى تخرج الروح كمهاجر إلى الجنة دي اسمها الهجرة الدائمة وذلك يقول ابن القيم كل متوجه إلى الله بالصدق والإخلاص فإنه من المهاجرين بقلبه إلى الله وذلك يقتضي أن يقطع المسافة التي بين القلب وبين الله بالمجاهده والاستمرار في العبادة والحرص عليها وأعظم الهجرة إلى الله الدائمة الا يفارق ذكره لسانك لا يفارق علمه ومعرفته قلبك ألا تفارق معرفته قلبك لا يفارق ذكره شنو؟ أه؟ لذلك يقول ولله على كل قلب هجرتان هما فرض لازم ولو قلت لي كم مرة بعدد الأنفاس نعيد الكاملتان ولله على كل قلب هجرتان وهما فرض لازم بعدد الأنفس هجرة إلى الله بالتوحيد والإخلاص والإنابة والحب والخوف والرجاء والعبودية وهجرة إلى رسوله بالتسليم والتحكيم والتفويض والانقياد لحكمه وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته فيكون تعبده به أعظم من تعبد من سار من مكة إلى المدينة فقط يقطع مسافة دون أن يقطع ذلك بقلبه ولكن الصحابة أجل لأنهم هاجروا بقلوبهم قبل أن يهاجروا بأجسادهم فكانت هجرة الصحابة هجرتان هجرة أرواح وهجرة أبدان نقول بذلك قد انتهينا من منزلة الإحسان ودرس القادم عن منزلة العلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير